يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم أعذنا من النار اللهم أعذنا من عذاب القبر يا رب العالمين اللهم أعذنا من الضلال يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا عند السؤال يا أكرم الأكرمين